كذبت قبلهم فون نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حفقت كلمة ربك على الذين كفروا أنه أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا واسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك و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 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العمي الكبير هو الذي من السماء رزقا، وَلَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبَ فَدَعُو اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِيَالَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الْدَرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُنْقِذُ رُوحَ عَلَى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 والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير